ح ي و علي مون قدير مريدو س م ع بصير مما يشاء يريدو متكلمون ثم صفات الذاتي لست بغير أ و بعين الذاتي ف ق د ر ة بممكن ت ع ل ق ت بلاتنا هي ما ب ه ت ع ل ق ت و و ح د ة أ و ج ب ل ه ا و مثل ذي إ ر ا د ة و ا ل ع ل م ل ك ن عما ذي وعما ايضا واجبا والممتنع ومثل ذا كلامه فلنتبع ا وكل موجود ا انط للسمع به كذا البصر ا إ د ر ك ه ان قيل به وغير علم هذه كمثابت ا ثم الحياه ما بشيء تعلقت وعندنا اسماؤه العظيمه كذا صفات ذاته قديمه واختير أ ن اسماءه ت و ق ف ي ه كذا الصفات فاحفظ ا ل س م ع ي ة وكل نص أ و ه م ت تشبيها اوله أ و ف و ض ورم تنزيها